الذين توفاهم الملائكه ظالمين او فتشهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كننا مستضعفين في الارض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ كان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولائك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن